من جيريا لكاترة أربعة شرطة المهيل الثقة من تيكس والكاركتر فهي يعطيها برايت المنزل لو معانتها الكثير يوجد الكثير معانا لكاترة؟ كثير أما لكاترة الثقة الإنسانيورية الكثير كانت لها دارة وأفعيل عليها كريتنا تيكشن أو منشتر ريشن توقف الدول معانا لكاترة لو معانتها سيكس الريكلا يريد معكم على سيكس يبقى لنا تري تري سيكسر سيكسر لو اتكتبت هنا الدور الالي بلس يبقى 6 منص فكري 6 منص خلي بالك انت كتبت يبقى بقى هنا السلسله بقى عباره عن سلسله امينيه هنا الكتاب عباره عن ستيشن اوف بنكريشن اي اديشن ووز برييد دي بيلتريديك طب طالعه كده دوره قد كده اكيد انا كتبت ايه مثلا دوره ثانيه يا اما اتكتبت 6 منص مع 6 منص فضلتش مشوظ طبعًا شعور بس في دورات انا اريكت تشمان بتتذكروا اسمها برايمري اني عندنا ده بتاع اللي في اوقات بيبقى فيها الى بتستراته امينوريه طبيعيه جدا أمينورية. يمتع في استراته يعني ايه ساد دورات دورك انت بتاكل فيها اوقات تعمل مش ضابط امتى بتستراته الامينوريه ده حاجه قبلنا كتير وين في فتره الدراسه حصل منهود تمام جونينج من اكتر وديت كده طب يا ريو ان انا عندي بيتشه بس تكره كده بجد جوه ديباي فيها حتى بدون اشتغل بدون ولا عندي ده كده بيتا في سوبيدا في ابينا بيتا اتمنتا هل الشيء دوت بيبقى بينفع في شغل بنمره كبيره جدا بدرجه خصوصيتها اللي بيسمي الايه الاسكل معلش كده بقى الاسكل دي خدمتها ليه بقى ما فيش مانس يبقى يعني في كميه ضئيله من الانهال الكيميائي يعمل هبشه بيبقى الالكتري والهيدروكسيد ذنس تبدا فور ميريت باك فور يوز بي لو ليفل اوف الكي ماده كده اي حاجه ربنا خلقه اثنين برضه نبدا حافظه ابدا تدوس الدوره قبل ما ايه الميكراته دي كذا فادناها باسم ليلا تولين فكينا شايفين بناتج جديد عباره عن ال تي ان اس اللي بيتري ستاتس ستاتس تقوله هو البدين الاي اتش يعني كده بتخافها دي مع ظروف البدينين الضغط انت مع ذات يعني انت ده ده لو خش صغيره فيها مع ظروف البدينين الضغط وقت معين توقيت معين يطول بناديل ريال اذا بتشتغل خش الجي بي اس بعده مع ذلك يعني خلي بس لكن اهو حيث تحس كده شغال بس اللي هو البدينين الضغط والبلاتين يبقى دي قوانين ثابت قاعده دي خالص دي اصلا دي كونستنت فقط لا غير برضه برضه بيحصل بيحصل كلاسيفيكيشن كده وخلاص تقريبا ايه اللي دهين طب خش في السكه ده ليس سين في ديتيفاكت هتاجي كده تقول في التوبيك بتاعه كل بروتوكول اكتب معايا شرط فهنا في فور دي فينا انا كده في فور دي فينا مدرسه عشان تهديد دي بتاعتي كده. جاهش طب ليه بداخله هنا اكثر من كولز ما فيش بداخله؟ بس الصوره دي كانت يخرجت كانت يخرجت كان في بوليتس وقص هنا حطت كانت يعني كونساكشن كل بوليتس لا كده فالسستم عندها دورات متعددات ديفينيت ستيتشن اوف ديسميشن طب ليه القدره اينجت لان في مفيش دورات فجه احنا عندنا اللي كان بيتحمل عندنا لكثرة نوعات ويقع مثل فنسكة ومن البريجنان الهرمون لكثرة حتى لكثرة أثرافت ديها أولا الدورة تن بريد والبريد من كل داخل تن من, من, من الدورة هو تن بريجنان الهرمون لا يوجد من أكثر شغيان ولا يوجد عندما يكون تشغيل من الدورة تن بريجنان يا جماعة لكثرة التقطع ما يندلقى الدورة ليه؟ التقطع عندما تنمى الترولاكس العين الترولاكسي يجري فيه. جين ريت في اف اف تي ال دي بنيت دي في البروتين بتاع كده الكاتابوليزم لكن في الاف اف تي بتبدا هنا افكلوش بيقول لي هتبدا حاجه جديده يا اما هتبدا كول يا يعني هنا في بروتوش امينويد يا اما كانت بجد امينويا فعلا بجد فولس امينويد يعني احنا بندور على لا في دور بس مش مخباه مش عادة تتصل على الضوء معنا لكي يحبيها جوء بالسلمين جانت الثالثة التي تسمي ايه؟ يتسميها كريفتو ليلو ايام ثمان البلغاي والكريفت كريفت يعني هيدل فكريفتو ليلو معناها هيدل مونتري فلو يعني الضوء بالتخزبية جوه كم يتساوي قوي فلو و بسو عشرة ايه نفد الضوء جدا؟ ليه نفد الضوء جدا؟ ممكن أو حاجه اللي كانت ان هو طرجينيا او ال اكووايل هل الجينا هذه اقوى الجين اللي كانت كونليت اللي كانت بس اشطر اشطر جيني هو ايبتا 1 هاي مايناش البتله يكون في شبكه البلاينت اكويت ترانسفر بلاينت تيتر مايناش اللي كانت يبقى في ادريجيا في البلاينت زي ما كلها كلها بقت كلها بس مش عارف ايه ده ايه ده بس يعني انت قلت لك الكوبيتشال <سؤال> بايك تقريبا في المثال <سؤال> ايه روما اتحط عربيه وجات عوارض ودا وقطع ده ده قطع او ممكن فكه جاي الراجل لما يجي يلتحد فك ايديه دي احنا روما وداكوا اعضار في الضغط عورتنا على حاجه روما دي شكلها ده يا ممكن اللي جت هنا ايه؟ دات افريقيا دات اكثر زروما في العربيه اكثر بيرن لنتحضر العياده او اوبريشن او ورك اوشن دات بتاعت كده او ممكن اللي احنا في سربايكا افريقيا افريقيا ده بتاعك عشان انا هبنيها خالص كله يكتب على ده ده اخواج الكهرباء التنين معايا الكذا فكره يجي طيب دخلت انت اللي يعني يعني ان يعني كويس عندك كذا البرين اللي 14 بالجيل او 14 بالجيل بكذا ده كده ييتش كاركتر وتاشر بثالث بيلك كاركتر عندنا ثلاثه في هنا اللي يتكتب بقى الريكول جيم تو الدوره اور 3 سكسس سايكلز ناو دا اتك ريجولر معايا شو معايا هات اش ايه هو ممكن تبدا انا عايز اعرف ايه انت استراتيجيتك ايه الخطوه استراتيجيه بيكون في الاثمانه قلت لك دي يا تكبيري دي يا تكبيري رياضي مارسيك تكبيري رياضي يا ساتر يا بدري عشان الخطر ايه يا مشكله في الهيدرو طاقه يا مشكله في البتوجري يا مشكله في الاوبر يا مشكله في اليو يعني ده كان بس هو الاكل كده الاكل يطلع من الهيدرو طاقه فورمول بقى الحكايه طلع فورمول للصدر بقى القلب ببدله كده دوره في يبقى ماده ال البيز ليها ده بيتوه انتوا اللي ذكرتوا فخلي بالكوا برضه بس الموضوع كمان بيتاثر هرمون يعني اكل بشكل كده دوت يبقى عندها هيبثون سريعه وبتطر كريب وامري سريعه معاها شكوى عندها بيزر سريعه وعندها كمان ديسكراي سريعه يعني كده كمان شويه كمان الويدز ايه الويدز ده يعني كده خلي بالكوا الويدز دي حاجه بعض المركبات الفلات بعض المركبات الفلات دي تعتبر مش هتقدر بقى بقى حاجة خالص انا اقولك على قاعده كده عشان لو الباكو دايج جدا جدا يعني مثلا فكره ضيعت انت يعني مثلا 40 بل. ويه في شغال قوي لو جانا 40 مش هي دي له ده بالاي بقى بنستدرك نحل وهي بتوع بي اسمها ضغط بيس هو ناحيه بيس هتروح طالع فوق برضه اللي بيطلع فوق برضه العكس برضه بيجي برضه فتنقل في بي يعني انا في بي اوقف بس بضغط في بي او بيس بيضرب ضغط يعني معنى كده مع الاكونتي يعني, دولة يعني دولة قول يعني معنى كده لازم كل شيء ادنورمال في 3 هايبرسالبا وادوتري واوبري ويوترا وايتو ستايل جيناليتش واللي كل شيء ادنورمال في 3 عشانك تكون عندي حاجه تبدا ادمنات في جسمك يعني الابنوريه هتكون على قد كوبارتين تقينا لغايه يعني عطينا جدا الكومباكت ماشي ايه شايف كوبارتين بتاعه بقت بس اكثر بس ان شاء الله وبتات جديده الاثنين شغل مخوزه تحبه على فكره مش حطيت على اه بس ثلاثه جديده مش حطيت الضمه ثاني كان بيحصل جاني بتاع تعويض كده الانجرين ان ده ايه البرج ده ده ليه مع ده ايه البرج ده ده بصوا السيترول بتاعه عشان نعرفه شويه سيترول بعدين نعرفه معانا بدله ايه معايا غدد وسياره وثينه ومش بتكلم معايا غدد سياره كنا بنشتري وصجره غدد في الجرون هرمون ريليسينج هورمون ريليسي دي دي في الجرون هرمون ريليسينج منظم معايا في الثقافيه كده بس تشفع قاعده دول مثل الثاني هو الثاني عندما في الـ G-N-R-H يعني الثاني هو الثاني عندما في الـ G-H-R-H والـ G-N-R-H وخصائف الثاني تبقى الثاني في الثاني هو الثاني اسمه دورش مون بيدن معنا رجالة؟ بـ A-F-R-E-S-L-S-O A-F-R-E-S ذلك ماذا رجالة؟ صبعين او صبعين لحيم اللي هو بوليدكتيل او فين دكتيل معايا ده كده ومنت ريشارجيشن وعنده ذكر كمان ريتنايتيك تكستور ذا جابل ايتها لاين دي عندها نيت انايون منت ريشارجيشن كل اضافه الى اللي في فوق معايا ده كده دولك و بي لا قلب ما بيدق السماوات كلها مش قلنا يا جاد بقت كل ما وقلب اسمها اسمها قلبان معايا كده قلبان كل ما ادي بقى دي اسمها قلبان قلبان كده كمان مش بتخلف مش بتشد طويله معايا بجد ومش بتخلف ومش بتشد أنت با أنت يعني السناية ي preciso أنك عنه يجب أنه كان الك Rome شكرا صغيرة ذا هتyet كنت في لو و upstream هنا بقografi في، فهنا يذهب إلى ال Finished Remote نغطي بضح فتير هذا الشن ويل مختلف بدأ بها أنذه إلى م Lilith saha similar origin of the bupias of gm r h يعني جت دخل البصر برضه هو في التيرينات كانت اولجيت او سنيتيس او جي ان ار اتش اديجيتد تيرينات اهي وباقي اللي دخل ده في جنسات لك وسترابلات اساس والضغط بيثبط ايض الصرف يعني ليه ما بيتش نشات بيزادت عندها اصلا مش موجوده ايض الصرف فبات يعني عندها انوسيه طب رقم هنا ال GNRH بي اي معايا الكتكره اللي هي اسمها الكتكره يا سنه ايه طب رقم هنا ايه ده طب ال GNRH تكون هيتطلع ابينورين يبقى خلي بالك الكرين و بي ليه ليه قلبت ما عندهاش فكر بط ما عندهاش نيترال اوف ذا GNRH ما بين انوسميا وابينورين في فكر بط وابينوريه عشان ما تبقاش يعني ده كده ان عندي بس هنا الكربون طويله مش هتخلي في التشيك معايا انت كده يا جماعه طيب خش قاعد كده على الكرومه ده ايه ده ده طول دي فتشدي هتطول بيتجدد تواف صغير وتاخذ هايسوتركس الكرنيش جاي من الجايكت تريت في خلايا يو بركت هيومر جريين هيومر ديسيت داسول بايلوستر معاده ده ماشي معايا فادي الجيادات ده ايه البرايمر ده بيتفرق بقى بصوا ده ما لقتش اللي مش يبقى اول حاجه دي في ده ماشي لا انقيه ولا لا في حاجه اسمها غريبه جدا ان هي بتعمل كده ما فيش شجاعه ده انت لو كل حاجاته مين كل حاجه لا مشيت هايتكوين هاي يا دكتور ده عباره عن جسم كيميائي ده اسمه كمبس هايتوك سلاميك ام كمبس بينشغل دهش مش شغال ما بت في اي شويه بالليل عايز سلام على النار ما هي بقى فينا يجي كمبس هايتوك سلاميك ام اوكي يا دكتور الحاجه الثالثه بقى خدناها قبل كده غريبه اي بص بالادويه اه يا تاخد بيت بتلها دواء تاخد بيت وقف بتلها دواء تاخد بيت وقف بتلها دواء دواء بيت بتلها دواء بس هي بتلها دواء جهاز بطينه صغير بيت هو ابتدى قالها خالص شغال على ايه على بيت بالاسطح بتاعه اسمها كده قطع كده وقفل بطبنون مع دير نفس الوصف البر وقفل برد يلأتني الشقيقة نفس الوصف البيت أبي نوري. طيب ماذا؟ إذا أحد الحاجة التي هو سيطلاج بكا مهم أول سيطلاج مثل سيطلاج غبار بكا سيطلاج غبار بكا سيطلاج غبار بكا مثل بكا في دير الشترش الشترش جميس أول جدا الكفرصين عنيجي برد ليس لأسل ما يقول البطلات في طعماتنا تاني اشكال او دكتوره جدا فضغطها مثلا كده في العضلات واضح اني بعمل شفت معايا او اسحب عليه كتير جدا جدا جدا او مشكله حصلت على جدا جدا دي كانت ملاحظات تدريب بطاقه وقت الضغط الضغط بيقل من وركيه فبني اطلعها في الجنين تقدر تستمتع بالمشاهد فايضا فكره مثلا بتاكره ده ايه قصده ليه بكمل بيتعمل يلعب ماتش فور انا ممكن اتعوض ليه بيكمل شويه بيلعب ثاني فانور كان في خطوط بتاعتها كده زي سته في الماتش بين الكانفستر وبيكمل مع اللي بدلا ليه بقى في الهوا في ماتش يا صفر اللي بعدين دوست طاقه ان انت عشان حتى قوه لايدي اي فليه بتنط جوه جوه ده دي كده ربنا بيدعم باوضاع في على فكره ده عنصر او مركب الدوستن اقوى ب 100 الى 1000 مره يعني اي اسئله كده مثلا ايه واحد يقول لك مثلا بص انا حاسس اني متوتر جدا وفضل احلم ان انا محسن محسن محسن محسن ما اقدرش احلم نفس صاحي ده مع على المرض ده ففي الدور بتطلع شكل معاها ان ده مش حتى تركز في الموضوع ده مش حاجه ثانيه وكمانات دوره ولا بقى الم ولا دي الدوك فتقالها ده وبعد كده اعيد في التست دي اسمها ستريت ال-1 انوري ستريت يلا رجع لي على الكتاب يلا شوف اه ضوء العلامه في ضوء يلا رجع لي على الكتاب ايه الكاتب او اوضه الدور يجيب لي سريت ده الدينا ريتش يا اخويا اسبوع التراكس معاه البتت برضو هو على كده يكون ثابت اراقب بالبث البث بتاع يا اول حاجه اول حاجة دي موضوع ثانيه بتاعه الفريق دي التيكو امريكا بيروت ايه اللي التيكو بيروت في primeira حاجه مش كلام خالص ده اللي بتاكج يعني جاء اللي ال بي البوت ادي دي يا دكاتره وحتى القطعه دي جنس على عظم يعني هي بتزود معايا جت في وزن ادي راس وسط ده 25 كيلو جرام 1 كيلو تاني 5 كيلو جرام على ده في دماغي بص على ده في ادي راسها ودي السيل اللي عندها جسمها البوظ الماده ده بقى هي المشكله كده على السيرفر عندها ستات بادجيت بس هي دي بتاع شويه من كل التنسيق هنكتب القطع من اداره البنك الدولي بس هي تبقى البنك عادي ما شيش ان هي الضويا اللي جت بقى الاتسد هيقعد معايا اللي جت وبعد كده الحاله الثلاث بقول بقول على فكره مش تاكل الثلاجه فايشكم ضروري بس اظن بس هي عليه ليه الحاله الثانيه موجوده جدا بس عند عندنا دي انا بقى المنهج الاذاعه الثلاثه واحده بقى ايه جدا بقى تمام كده وده يعني شخصيه عامه جدا معروفه بقى حاجه تاريخي كده عن نفسي في البيت بالملح في البيت اكل لا عشان بتبش اسمها الاجره عليه الكيتو والكاربو اكل الكيتو ده ده في ماده كربها او سيرتيس معارض صح جدا جدا يعني هي اشخاص دول طبيعي في حاجه ديست او حاجه تفتح عشان هي ما تاكلش طبعا المشكله ان هي مثلا يعني في كده كده اربع خمس قيم فريقكم كان بيتسس اي حاجه لازم اكله ما اقدرش نفسي هي اساس او اوليتي في حياتي كين بكل اكل في الدنيا فناس كتير قوي بتاكل عاملين برضه مع الناس عندهم بوليه جهود ان شاء الله بقى غدا في البول ده ايه بقى خطه الكشفه هي الكشفه بس كده حاجات مجموعه دي فبتاع ساعه انا بقى ده حاجه بتترك كده معايا ده بتترك ده حاجه بتترك في ال تطبيق بالكوا يعني يعني بترك ديش في دورش في الدور ولا حاجه دي بس عايزه بيهجر سيرف يعني بيهجر الدور ولا المشكله كانت الشطبات قليله شويه عايزه دايركت بيها في كريات اس بيت طب ايه معايا بس كل حالاته فيها شيء جدا ايجابي جدا في حاجه بتساعد عليه انا بص مين اللي جاب لهم حادث ماشي كل فده قدر بيقع على الفرد واتحسب له ماشي بعد كده فكان ده بدل ده كان عداد كبير بيضايا في البريكس في حاجه تحسه غريبه يبقى ايه حتى بنقول بقى, بقى الرعب اللي فيه او قصه الامل في الكهرباء ايه اكثر واخدك انت البلاد ده واخد مع 3 كانت حاجه اللي بتس هل انتوا البنات ما الحاجه طبعا فكرت في اي حاجات عشان ايه ده انا شايفه خالص في الميزانيه فكانت خالص كده بتاخد 14 حاجه ده اللي كده ايه جرودوز فتعاليها تمشي كده مع فكره الجود مع دوره مع شويه غنانات دي مع شويه دومبل خلاص بقى كده مع حركتها كده جنب بطنها والبطن دي بتتحرك شكلها دي مع بكره اسمها مره تعبانه جدا جدا جدا خلاص انا مستمتك ديحه في طاقه في جلال الاثنين بارده يا اسطى انا بقى انا بقى بس كده الكتف ده مدي هنا كده وعالاه دي وانا خايف يا تتوي شفت معايا جذا ايه البلعه عادي بعين على فيتوسكات وليس بي بيست مع كاد وديحا او لو شفت عندك اثر تحت الخلايا كده سؤال لو كان في دي اس بي لايف كده اس اف دي نيجاتيف فكده التكله دي اسمها سودو طبيعه عامل ايه بالتو مع تبقى عندك بوابه سته هاي فيرموسكينا كلجيتو سنترو روما على كده مين كان هي كان في ايه فكينا في ال ديتوتل كنت دي كونجكت اس دييتوتل ريكتكر في صوت ال الانكلاين اسمها ايمونج في دوم اتي مونج طبعا ايمونج طبعا بين واي كوم بيكون هيت يوتيكو بين واي كوم بيجنتيكو بارتا تاكايو بيتو ايت ايمونج في دوم مع بيفكر بتاع شخصية اشغل اشهر شخصيه على جايه في الرو معايا كان خارها اللي هو تريده اللي هو وصفه غاتاجر بيديل ريت او سوسيترال ان فانتايزم وما كانش بيغار حاجه بيديله كل حاجه هو كان في جي جي بالشكل ايه بقى بكر فيش جي هو ايه في جي في الجروت هرمون وجونادوتروب فدي كده شعره كده غامقه كده ووش كده جديد كده مفيش شعره مفيش حاجه مفيش حاجه يا كابتن معوش هنا كده في كل حاجه من السنتايل هنا بتاعه عندها حتى اسمها بيتوتال في السنتايل عندنا بي بي دورين دي بلوري انا دي بي بلورين. بي دورين دي بي دوري في كده ايه اسمه ضرب هرمون ومين يا حاج فاجرات روكن بشكل عشوائي ممكن تروما بركتل Hvala će nejega ma filtru na hoc Digitalnih Čutih, da je午 njegovje da je mene genau veliko